بسم الله الرحمن الرحيم ألف سام ممر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثرا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 من أعنب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأأنفقو مما رزقناهم سروراً وعلانية ويدرئون بالحسنات السيئة ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب داع.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 يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah يبسط الرزق لما يشاء ويقدر. وفرق بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقم إن قلوبهم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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه ثقما عربيا